وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لد حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست ناراً ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تستلون فلما جاءهنوديا ان بورك من في النار نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى ان انه انا الله العزيز الحكيم والقي عصاك فلما راها تهتز كانها جان تهتز كانها جان ولا مدبر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 مِن غَرِسُ إ فيِي تس آيات في تس آياتٍ إ فيعونَ وَقَومِه إِهُ كَوا قَوْمًا فَاسِقين فَلَ جَ اتهموا اياتنا مبصرة قالوا قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلموا وعلو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 قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكناكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها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 وَتَفََّّد الطَّيرَ فَقَالَمَا لِيَ لَا أَرَهُدُهُدَ أَمْكَانَ مِنْ الْ الغَائبين لَعددّبًا هُ عَذَب شَديدًا أَوْلَ أأَذْبحًاَّهُ أَلَ أو يَأتِيَِّي بِسُ الْطَانم مُبِين فَمَكَ فَ غَيْرَ بَعين.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 وجدها وطمها يسجدونون لشمس منِ أن أن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 مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظَرَتْ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي مَدَدَنِي فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ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 أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني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 طال نكرو لها عرشها نضر اتهتدي ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل اهاكذا عرشك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 وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لبيتاه و اهله ثم لنقولا ثم لنقولا ان لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون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 فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان في ذلك لاية لقوم يعلمون وان جينا الذين امنوا وكانوا يتقون ولوطاً اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة وان انتم تبصرون أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إنهم انهم اناس يتطهرون فان جيناه واهله الا امراته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المندرين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 أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ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 دَن مِنَ الارض تكلّمهم تكلّمهم ان الناس كانوا باياتنا لا ينطقون ويوم نحشر من كل امة فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ في الصُّورِ فَتَزَعْزَعُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ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 هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أم أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلوا القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه